وقالوا هذه أنعام وحصد حج لا يطعمها إلا من نشأوا بذمهم لَا يطعمها إلا من نشأوا بذمهم وأنعام حرمة ظهورها وَأَنَّ عَامُ الْحُرْمَةِ بُهُورَهَا وَأَنَّ عَامُ الَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَتِرَاءً عَلَيْهِ تَيَجِيزِهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا ذِهْنٌ خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم علي قد خسر الذين قتلوا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 118. وإن شاء جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان, والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره 114. لا أتمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 115. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خقوات إنه لكم عدو مبين